الذين استنكبوا واستثبوا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وألم الذين استنكبوا واستثبوا فيعذبهم عذابا أليما ولا Thank okay. you.